119. يسأل أيان يوم القيامة فاذا فإذا البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر الى إلى ربك يومئذ المستقر الإنسان يومئذ بل على نفسه بصيرة ولو القامع معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرعناه فاتبع قرانه ثم كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا بل تحبون وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق الفراغ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى اولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى وكان سدى الم يكن طفه من منينا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على